بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زغتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم أَلَا تَرَوْنَ لَهَا عَيْنَ الْيَسَارِ فَمَا لَتُسْأَلُ مَا